شباب ورياضة على الهوى خدني الحنين لسنين العمر الجميل لذكريات الزمن البعيد لأبعد مكان لأغير خدني الحنين وحياخدني لأعز حبيب خدني الحنين خدني الحنين خدني الحنين دعاء صبحي خدني الحنين بعد السنين جبني هنا هنا للمكان اللي تولد في حلمنا وهنعيش النهاردة أجمل لحظات الحنين في حياة الشاعر الكبير والاذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشه كل سنة وانت طيب رمضان كريم كل سنة وانت طيبة دعاء انت ومستمعيكي الكرام والله أكرم أستاذ عمر حضيتك من مواليد البحيرة ده منهور يا طارى بتحني للمكان ده وبتروح له دايما ولا بصراحة مشاغلك دايما بتبادك عنه لا لا بحنله جدا ده هو ده يعني موطن الحنين بالنسبة لي لأنه ده منهور دي فيها كل حاجة وهي البذرة اللي تفجرت فيها أو تكونت فيها موهبتي وشخصيتي وكل حاجة الجذور كلها كان في ده منهور شو. أستاذ عمر بطيشة طبعا حضرتك يعني شاعر الأجيال وقدمت لنا أحلى كلمات ميادة الحناوي فايزة أحمد سميرة سعيد فرقة المصريين والأصدقاء وغيرهم لو سألتك تحن المين أن أنت ترجع تتعامل معتي؟ والله كتير جدا يا دعاء يعني صعب ان انا حدد يعني ممكن فايزه بعتبرها اول مطربه غنت لي فايزه اللي هي كروان الشرق الحقيقه كانت صديقه ففايزه بحنلها جدا جدا تعرفت تعرفت تعرف اني حقيقي حقيقي وكنت أتمنى ولو سألتك عن الملحنين يا أستاذ عمر مين أكتر ملحن أنت كنت بتتبسط قوي معاه ودايماً تحنينه عمار عمار أنا عرفته منه هو لسه قبل ما يبقى عمار الشريعي وأنا اللي قدمته يعني أو قديته فرصة الانتشار الكبيرة دي ربنا مكنني إن أنا أو ألهمني إن أنا قديله فكرة برنامج غواص وبحر النغم والعنوان ده والتيتر نعمله بصوتي حتى هو قدمه والحقيقة هو نجح فيه جدا جدا جدا وبعدين قعدنا 25 سنة دعاء نقدم برنامج رمضان كان عمار بيعمل المزيكا وأنا بكتب الكلام بنعمل التتر هدية الإزاع بدون أجر يعني غواص في بحر النغم صهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي أمار <تكتش> بطيشة حضرتك إذاعي قدير وطبعا كلنا أنه كل ليه كل الاحترام والتقدير علمتنا كتير وقدمتنا كتير من البرامج يعني في شو شوه دنيا المنوعات وعلى الهوى سوا وعازم ولا معزوم في البرنامج العام طبعا شاهد على العصر وغوص في البحر النجم حضرتك بدأته شبابي في عيون صحابي يعني لو سألتك أكيد في برنامج برضو بتحنلو ويعني تتمنى إن انت لو ترجع بيك الأيام تاني تقدمه على طول هو ده أول برنامج قدمه. هو شاهد على العصر لأن ده اللي كان النقلة اللي في حياتي دعاء وهو ده ال اللي عمل لي بقى الشخصية الإذاعية اللي اسمها عمر بطيش. شاهد على العصر صهرة أسبوعية إعداد وتقديم عمر بطيشة أنا سعيدة بيك جدا أستاذ عمر الإذاء القدير والشاعر الكبير وشكرا على ترحابك بي وصدافتك لي وبسألك في النهاية أغنية من أغنيك اللي أنت كتبتها بتحنلها دايماً بتحب تسمعها والله في أغنية اسمها من غير لؤة لحن صلاح الشرنوب وغناء ميادة الحناوي بقول فيها عمري الوحيد يا حبيبي يا عمري الوحيد عمري النبيل عمري الجميل عمري السعيد نسمه تفوت منك يا دوب تملى القلوب تترد تاني الروح ونرجع من جديد خدني الحنين خدني الحنين خدني الحنين دعاء صبحي